ف خلَُنا نُطُفَتِ علَةَ فَخَلَكُ العقَةَ مُضغةَ فَخَلَقُ المُضوَةَ عِظَامَا فَخَلَقُن المُضغَطَ عِظَامَ فَكَسَوونَ الععظَامَ لَحمَثَُّا أَنْ شَأنَّهُ خَلق آ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 ذَكَرَ إِنْ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا ت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 تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا صوبه حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء ني واهلك الا من سبق الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مورقون فاذا استويت انت ومن معك على ال فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وكن رب أن اديهم قرنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا رَفنهُم في الحياتةِ الدُّييا مَهَذ إِللاا بَشَر مِسلُكُم يأكُل مَِّا تَأكُلون يأكُل مِماا تَأكُلونَ مِنْهُ يَشرَبُ مَِّا تَشْبُون وَل إِن أَفَاتُم بَشَرم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 إِن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ كيف جعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من امه اجلها وما يتاخرون ثم ارسلنا رسلنا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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك تكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاهدون Good. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا شديد عُرُون الذي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالون ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ مالو صالحا فيما تربت كلا burner Jesus <muchas> عون